بسم الله الرحمن الرحيم يالسلامين غلب كروم في أجنى الأرض وهم من بعد علبهم سيغلبون في دقع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 لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غاتلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماء والأرض وما بينهما إلا بالحص وأجل مسمى وإنك في غم من الناس بالقرى وضهم لكثيرون أ ولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عصبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاغ الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرث المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم إذن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 فسبحان الله حين تمتون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعفيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته, ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم تشعوا تنتشرون ومن آياته أن خلق من أنكتكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألفنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته يَجْمَعُ وَأُمَّهُمْ مِنْ صُغْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الضَّبْحَ فَوْقَهُ وَطَمَعَهُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أنزقوا ما السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء بما رزقناكم فأتم فيه سواء فأتم فيه سواء تفارقنهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآية لقوم يعقلون بل السبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضله راه وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا بطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيذين إليه وابتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين سرقوا دينهم وكانوا في عام كل حذب بما لديهم فرحوا وإذا مسنا تغرون زعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون بما آتيناهم فتمسعوا فسوف تعلموا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أبقنا الناس رحمة فرحوا بها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 فآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجن الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من لبا ليرفوا فيه أمواه وَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِينِكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَتَعَلَّمُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ تُبَحِّنَهُ وَتَعَالَى عَنْ مَا يُشْرِكُونَ وَهَرَّزَ الْسَّدَادُ فِي الْجَدْرِ وَالْجَرْحِ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاخبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للت القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرث له من الله يومئذ يصدعون من كثرت عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون سيجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من صل من صلته، إنّه لا يحب الكافرين، ومن آياته. لذيهم بشراطٍ وليديقهم من وحده ولتبري الكب بأمره ولتبتهؤ من صدره ولتبتهؤ من صدره والعَلَّةُ تجبرُه ولقد أرسلنا من قبل كرسل إلى قومٍ فجاء ثُمَّ انْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُسْلِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كسفا ويجعله كثفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصعب به من يشاء من عباده إذا هم يتبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمذلكين فوق الى افى يحمد الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الا ان ذمت النار هل ترونهم مشطور لو ظلوا من بعده يثقوا Amen. <laughs> خلق من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفه وشيء يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير.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 اذَا لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ نَجَّسَهُم بِرَايَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا مُبْتَغِي كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعث الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوكنون